نبدأ بإذن الله تعالى في شرح كتاب الورقات في علم أصول الفقه. كتاب الورقات في علم أصول الفقه. علم أصول الفقه علم علم جديد يعني عادة العادة طلب طلب العلم إن هو يبدأ في الدراسة بدراسة الفقه والتوحيد ثم مرحلة عليه. يبدأ بدراسة علم الأصول، لذلك دائما نحتاج إلى مقدمة مهديّة قبل أن ندخل في شرح هذا الكتاب. نحتاج إلى مقدمة للتعريف بعلم الأصول، لتعريف ما هي أركان هذا العلم، للتعريف بأمثلة، أمثلة لشرح ما هو علم هذا ما هو هذا العلم، للتعريف بحكم متعلم هذا العلم. هذه المقدمات ينبغي أن تعلم قبل أن نبدأ في شرح هذا الكتاب. السؤال المنطقي في بداية دراسة هذا العلم ما هو هذا العلم ما هو علم أصول الفقه ما هو علم أصول الفقه طبعا لن نحن في هذه دراسة في هذا في في هذا الدرس بإذن الله جل ندرس المرحلة الأولى بمعنى لن نطيل في ذكر التعريفات والخلافات الت... واختلاف العلماء في التعريفات والفرق بين هذا التعريف وهذا التعريف المقصود من التعريف الفهم المقصود من التعريف الفهم وبالتالي نركز على التعريف الذي تستطيع من خلاله أن تفهم المعنى الذي نريده مهم جدا قبل أن نبدأ في كما قلنا في شرح الكتاب أن تعرف ما هو هذا العلم وما هي أهميته علم ونصول الفقه الغرض منه وضع قواعد هذه القواعد يطبقها الفقيه على الأدلة ليستخرج منها الأحكام الشرائية يطبقها الفقيه على الأدلة ليستخرج منها الأحكام الشرائية يعني استخراج الأحكام من الأدلة عبر قواعد هذه القواعد التي يستعملها الفقيه هي قواعد علم وصول الفقه ندي مثال مثلا الحديث الذي روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها لكفرة لها إلا ذلك إيه اللي إحنا قلنا ده دلوقتي حديث الحديث ده بنسميه علم الوصول الفقه دليل بنسميه إيه دليل دليل تفصيلي ولا دليل إجمالي لا بنسميه دليل تفصيلي لأن إحنا ذكرنا حديث بنصه حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها هذا دليل إيه التفصيل. أما السنة الحديث ده قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش كذا؟ طيب يبقى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ده إيه دليل لكن دليل إيه إجمالي دليل كلي واضح يعني إحنا نقول عندنا القرآن القرآن والسنة القرآن والسنة أدلة نس نأخذهم نستدل بهما على... بهم على الأحكام القرآن والسنة أدلة إيه أدلة إجمالية تمام لكن الحديث هذا الحديث بعينه دليل إيه دليل تفصيل فقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته او نسيها فليصليها متذكرها ده دليل إيه تفصيل نأخذ منه حكم إيه الحكم اللي هناخده الحكم اللي هناخده أن الذي نام عن صلاة الفريضة يجب عليه ما تستيقظ أن يصليها وهذه هي كفرت هذه إيه الفريضة طيب وجوب أداء الفريضة بعد الاستيقاظ. هذا المعنى. كيف وصلنا إليه؟ يعني إزاي خدنا من هذا الدليل هذا الإيه الحكم؟ نظرنا في الدليل النبي صلى الله عليه يقول فالي يصليها. قلنا فالي يصليها ده إيه؟ فعل مضارع مبتدأ بالإمل أمر يدل على الإيه؟ على الأمر يبقى. إحنا من فهم هذا الحديث من خلال اللغة عرفنا أن هذا هذا الحديث فيه أمر ومن خلال هذا العلم علم أصول الفقه نعلم أن الأمر يدل على الوجوب أن الأمر يدل الأمر المجرد يدل على الوجوب أو الأمر يدل على الوجوب إلا لقارينا تمام إذا من نما من خلال هذا الأمر الحديث فيه أمر والنبي صلى الله عليه وسلم حديثه فيه أمر والأمر يدل على الوجوب إذن يجب قضاء صلاة الفريضة متى إيه استيقظت يبقى الأمر يدل على الوجوب دي قاعدة قاعدة دي عملنا بها إيه استنبطنا حكم من دليل استنبطنا حكم من إيه من دليل هذه القاعدة هي لب علم أصول الفقه علم أصول الفقه القواعد التي يطبقها الفقيه على الأدلة ليستخرج منها الأحكام. القواعد التي يطبقها الفقيه على الأدلة ليستخرج منها الأحكام. نقول مثال كمان؟ نقول حديث النبي حديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر. حتى تطلع الشمس لا صلاة بعد الفجر لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس لا لا نفيه ولا نحيه نفي طيب هنقول أن أنبي صلى الله عليه وسلم ينفي وجود ينفي أي صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس طيب هذا النفي من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا يدل على حرمة صلاة أي صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. طيب كيف وصلنا إلى هذه الحرمة؟ وصلنا إلى هذه الحرمة عن طريق بعض القواعد. القواعد أن النفي هنا بمعنى النهي لأن النفي يحمل اولا على الوجود إذا لم ي, إذا لم يمكن حمله على الوجود يحمل على الصح يعني أن سلام يقول لا صلاة معنى الكلام لا صلاة يعني مفيش صلاة موجودة ولا مفيش صلاة صحيحة. ما فيش صلاة صحيحة لأن ممكن واحد يوم يصلي يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي الواقع إنما ينفي الحكم اللي الشرعي ده نأخده في أبواب الدلالة في أصول الفقه يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الحكم الشرعي يبقى نافي هنا بمعنى اللي إنه والنهي يدل على اللي على التحريم يبقى ااا أخذنا حكم شرعي من الدليل أخذنا هذا الحكم من خلال اللي القواعد أخذنا هذا الحكم من خلال القاعدة. طيب هذا الحكم بنسميه حكم إيه؟ حكم تفصيلي. لأن احنا عن طريق تطبيق القاعدة أخذنا من دليل إيه تفصيلي. يبقى عشان ده مهم. عندنا أدلة تفصيلية وأدلة إجمالية. وعندنا أحكام تفصيلية وأحكام إجمالية. علاقة الأحكام الإجمالية بالأحكام التفصيلية علاقة الكل بالجزء. يعني عندنا جنس كبير اسمه اسمه الواجب اسمه ايه الواجب يعني ندي مثال قبل ما نشرح نقول مثلا الانسان ده اسم ايه جنس يندرج تحته الرجل والمرأة والطفل والشاب والشيخ وال والرضيع مش كده كل دي افراد لهذا ايه الجنس فاحنا عندنا جنس اسمه يندرج تحته أحكام شرعية الواجب والمستحب والمندوب وال... والواجب ده زي الرجل الرجل محمد وابراهيم وسيد وحسين كل دي أفراد لهذا الجنس أفراد لهذا الواجب افراد لهذا الجنس برضه تمام برضه نفس الكلام عندنا الواجب الواجب حكم إجمالي الواجب حكم إيه إجمالي. طيب الحكم التفصيلي وجوب إعفاء اللحي الحكم التفصيلي وجوب صلاة ال الفريضة الحكم التفصيلي وجوب وجوب وجوب يبقى الحكم نفسه بنسميه حكم ايه؟ تفصيلي لكن كله يندرج تحت تحت جنس واحد وهو الحكم الإجمالي اللي هو الواجب يبقى عندنا أحكام إجمالية وأحكام ايه؟ تفصيلية وكذلك عندنا أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية الأصولي يهتم بالأدلة التفصيلية ولا بالأدلة الإجمالية طب مين بيقول إجمالية اللي بيقول إجمالية رفع طيب واللي بيقول تفصيلية الباقي طيب نشرح شوية نقول الأصولي بيهتم بإيه الأصولي يقول لما يجي لك دليل من القرآن الدليل دهوت ده لو فيه أمر يبقى الأمر هيدل على الوجوب والدليل لو في نهي يدل على التحريم ولا بد ان انت تعرف ان الايات في منها مجمل وفي منها مبين ويجب حمل المبين المجمل على المبين لكن ما بيهتمش بالدليل التفصيلي ان هو يقول مش هتدرس في علم اصول الفقه ان اللحية واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بافاء اللحية مش هتدرس في علم اصول الفقه ان تقصير الثياب واجب لان وسلم نها عن الاسبال يباء علم أصول الفقه يهتم بالأدلل أدل إيه أدلة الإجمالية يبى يهتم بالإيه الإجمالية عمل الأصول يبقى عمل الأصول أن يبحث في هذه القواعد يضع القواعد للفقيه يضع, يضع القواعد لإيه الفقيه يستنبط الأحكام من الأدلل الفقيه يقول اللح يوجب لأن الرسول صلى الله أمر والأمر يدل على الوجود الفقيه عمله استنبغت حكم تفصيلي، من دليل، ثاني، الفقيه قال اللحية واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعفاء اللحية والأمر يدل على الوجود. بالفقيه يب عمل إيه؟ Credit حكم تفصيلي من دليل، من دليل تفصيلي، هو خده من دليل معين بذاته، اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، يبده دليل إيه؟ تفصيلي. طيب الحكم التفصيلي اللي قاده من الدليل التفصيلي يأخذك من خلال إيه قاعدة اللي هي الأمر يدل على الوجوب عمل الأصولي في إثبات هذه القاعدة الأصولي يأتي يقول بقى هل الأمر يدل على الوجوب ولا لا يدل طب متى يدل, يدل على الوجوب ما هو الدليل على أن هذا الأمر يدل على الوجوب يبقى إذن عمل الأصولي في إثبات القاعدة التي يستعملها الفقيه في استخراج الإيه؟ الأحكام يبقى الأصول بيعمله يضع القواعد التي من خلالها يقوم الفقيه باستنباط الأحكام من الأيه أدل الفقيه بيستنبت أحكام من أدلة أحكام تفصيلية من أدلة إيه تفصيلية الأصول يضع القواعد التي يقوم الفقيه بتطبيقها على الأدلة اللي يستخرج منها الأيه الأحكام تمام واضح كده يبقى إذا عندنا علم أصول الفقه عبارة عن القواعد التي يستعملها الفقيه ليستخرج الأحكام من الأدلة تمام؟ واضح كده؟ في حد عنده إشكال في النقطة دي؟ طيب ايه هي القواعد دي بقى؟ ما هي هذه القواعد التي يقوم الأصول بوضعها ليستعملها الفقيه في استنباط الأحكام من الأدلة؟ في بداية دراسة هذا العلم نهتم بإعطاء تصور إجمالي عن هذا العلم علم جديد مبتدأ في الغالب للمواضي الجالسين فلا بد أن يكون عندك تصور كامل لهذا العلم يعني يدي مثال أنت في الفقه لما بتيجي تدرس كتاب الطهارة عارف إن بعد كتاب الطهارة كتاب إيه الصلاة وبعد الصلاة بقية الأركان الصيام بعد كتاب الطهارة الصلاة الجنائز الصيام مش كذا وبعد كده الزكاة والإيه والحق يبقى إحنا كده ووما يتعلق بقى بال بالنذور كتأ الاضحية والعقيقة وكتاب الجهاد يبقى عندنا بندرس أولا العبادات وبعد ذلك البيوع وبعد ذلك الإيه النكاح وبعد ذلك الإيه الجنائات والحدود يبقى ده تصور إجمالي عن علم إيه علم الفقه العقيدة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر عندك تصور إجمالي عن أركان هذا الايه؟ علم علم العقيدة الإيمان بالله ثلاثة أنواع التوحيد الأولوية توحيد الروابية توحيد الأسماء والصفات الإيمان بالله الإيمان بالملائكة الست أركان دول أركان إيه ال علم الإيه العقيدة إيش كذا طيب إيه هي بقى أبواب علم الفقه؟ أبواب علم بنقولها في الأول ليه؟ علشان يكون عندك تصور واضح في ذهنك عن هذا العلم تصور إجمالي لأن التصور التفصيلي سيأتي من خلال الدراسة تصور إجمالي احنا قلنا أن الأصول في قواعد تستخرج من إيه؟ من أدلة قواعد تطبق على أدلة لتستخرج منها لإيه؟ يبقى عندنا قواعد تطبق على أدلة يستخرج منها. طيب الحاجات دي من اللي بيعملها الأصول. مش كذا؟ يبقى عندنا أربعة أركان أو أربع جوانب رئيسية لهذا العلم. أربع جوانب رئيسية لهذا العلم. الجانب الأول الأحكام. الربع الأول ربع الأحكام. الربع الثاني ربع الأدلة. الربع الثالث ربع القواعد اللي هي بنسميها قواعد الاستنباط. الربع الرابع أحوال المستنبط أحوال المستنبط أربعة جوانب رئيسية لهذا العلم الأحكام الأدلة القواعد المضمّبت أو الربع الأول إيه الأحكام الأحكام أنا بدي تصور إجمالي معايزة أكتب التصور على صبورة تدبو سمعني اصول الفقه كله صبور طيب اللي, اللي هنا شايف كده بنقول اصول الفقه قلنا انه هو اربع جوانب الجانب الاول اللي هو الايه جانب الاحكام الاحكام تنقسم الى قسمين احكام شرعية وبيسموها احكام وضعية اسف بنقول الاحكام هنتكلم فيها على هنتكلم فيها على أكتر من حاجه اول حاجة الحكم الشرعي نفسه ماشي الحكم الشرعي ينقسم الى حكم تكليفي وحكم وضعي الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي وحكم وضعي يبقى اول حاجه بنتكلم على الحكم الحكم الشرعي ده حكم إيه حكم تكليفي هنتكلم في ما بعد الحكم التكليفي الواجب والمستحب والمندوب الواجب والمستحب والمباح والماكرو والحرام دي أحكام تكليفي وهنتكلم بعد كده إيه هي الأحكام التكليفي طيب وأحكام وضعية طبعا مش أحكام وضعية القانونية أي أن الشارع وضع شيئا علامة على شيء آخر وضع شيئا علامة على شيء إيه فكالسبب والشرط والمانع ده حكم ايه بنسميه حكم وضعي السبب والشرط والإيه؟ والمانع والرخصة والعزيمة والصحة والفساد وما الى اخره هنا بنتكلم على الايه الحكم التكليفي زي الواجب اللي هما خمس احكام الواجب والمستحب والمباح والمندوب والم... الواجب والمستحب والمباح والمكروه والايه والحرام طيب ده الحكم الشرعي احنا عندنا اي دليل لابد ان احنا هنستخرج منه حكم شرعي فالحكم الشرعي هيقبأ واحد من دول يواجب مستحب او سبب او شرط او مانع تمام يعني مثلا الحديث من السلم نقول مثلا قول الله عز وجل أقيم الصلاة لدلوك الشمس هذه الاية تدل على ان الدلوك سبب الوجوب الصلاة يبقى إحنا الحكم اللي هنستفيدوا من الآية ممكن يكون إيه؟ تكليفي أو واضع طيب الحكم ده عندنا حكم شرعي مش كده من الذي يحكم بهذا الحكم ما بحث فصول أصول بنسميه الحاكم الحاكم يعني إيه؟ من يحكم بهذا الحكم الله عز وجل طيب كيف نستدل على معرفة حكم الله عز وجل وقضية علاقة العقل بالنقل نحن بنقول الحاكم هو الله عز وجل كيف يمكن معرفة هذا الحكم؟ المعتز قالوا يمكن معرفة حكم الله عز وجل عن طريق العقل. تمام؟ اهل السنة قالوا لا يمكن معرفة حكم الله عز وجل إلا عن طريق النقل. يبقى عندنا مبحث تاني هنتكلم في تحت الأحكام برضو. الحكم الشرعي والحاكم بالحكم الشرعي. خلاص يبقى ده برضو تحت إيه؟ الأحكام. طيب عندنا حاكم بيحكم بحكم شرعي بيحكم بف إيه؟ واجب ايه هو الواجب هذا الفعل الواجب يبقى ايه الواجب فعل يبقى احنا بنقول انت واجب عليك ان انت تفعل مش كده يبقى الاحكام متعلقة بفعل الايه المكلف الاحكام متعلقة بفعل الايه المكلف يعني ايه بفعل المكلف يعني ان انت يجب عليك اعفاء اللحية مثلا طيب اعفاء اللحية واجب طيب الفعل ده هو. ليه شروط ولا ملوش شروط ان انت تكلف بفعل ليه شروط ولا ملوش شروط هنتكلم عليه عندنا فعل المكلف يشترط فيه العلم والقدر العلم والايه والقدر طيب لو لو حاجه من الاثنين دول انتفت يبقى ممكن يكون ما فيش ينتفي الحكم الشرعي وهنتكلم على انتفاء العلم يبقى الجهل يبقى مسألة عارض عارض الجهل وأثر في الأحكام الشرعية. القدرة العجز وأثر في الأحكام الشرعية. يبقى لكن عندنا نقول إن الحاكم بيحكم بالحكم الشرعي في ايه؟ في فعل المكلف. طيب علشان الحكم الشرعي يتعلق بفعل المكلف يبقى المكلف نفسه ليه شروط. مش إحنا ننبذ بفعل المكلف يبقى الفعل نفسه ليه؟ لي شروط. والمكلف نفسه وراخ اللي إيه؟ اللي هو البلوغ ولا والعقل البلوغ وإيه والعقل وهنتكلم برضو عندما يزول معنى البلوغ وعندما يزول معنى الإيه العقل يبقى في باب الأحكام بنتكلم على أربع أبواب رئيسية باب الحكم الشرعي باب الحاكم باب فعل المكلف باب إيه المكلف نفسه من هو المكلف من هو الإيه المكلف ليه لأن الحكم لن يتعلق بغير إيه مكلف طب الحكم تعلق بمكلف هيتعلق باني المكلف هيتعلق بايه بفعله هيتعلق بايه بفعله طب ايه هو بقى الفعل ده ايه شروطه يبقى الاربع جوانب الرئيسيه دول لما نخلصهم يبقى احنا فهمنا وادركنا باب الايه الاحكام فهمنا ادركنا باب الاحكام طيب يبقى الربع الاول من أصول الفقه اللي هو الايه الاحكام الربع الثاني اللي هو الإيه؟ الأدل نقول الأدل طبعا إحنا نتكلم على أحكام إجمالية قلنا عمل الأصولي النظر في الأحكام اللي النظر في الأحكام الإجمالية الأصول هيجي والفرق ما بين الواجب وما بين المستحب إزاي هنعرف الواجب؟ هنعرف الواجب لما يكون هناك فعل أمر كيف نعرف الواجب؟ نعرف الواجب عندما يكون هناك مثلا فعل أمر لكن الآية دي بعينها هذه الآية بعينها فيها أمر وهذا الأمر يدل على وجوب حكم بعينه هذا عمل مين الفقير. طيب، خلصنا كده الأحكام ده الربع الأولاني الربع الثاني اللي هو الأدلة عندنا أصل الأدلة الكتاب والسنة أصل الأدلة الكتاب والصنة ولذلك الكتاب والصنة محل إيه إيه الكتاب السنة يبقى الدليل الأول الكتاب الدليل الثانية السنة وعنهما تتفرع جميع الأدلة يبقى الكتاب والصنة أصل الأدلة هناك أدلة أخرى تدل على الأحكام مثلا اباحة ركوب الطائرة اباحة ركوب lls إباحة حكم إيه شرعي يبقى لابد من وجود دليل على هذا الحكم اتفقنا ان اي حكم لابد له من ايه دليل. يبقى ايه اباحة ركوب الطائرة دليل حكم هذا الحكم يحتاج الى ايه دليل طب ما هو الدليل على اباحة ركوب الطائرة هنقول الدليل هو ان الاصل في الاشياء الاباحة الاصل في الاشياء الاباحة ده بيندرج تحت الكتاب دي اية لا حديث لا طيب ترى تحت أنه نوع من أنواع الأدلة تحت الاستصحاب دليل الاستصحاب أو دليل البراءة الأصل دليل البراءة الأصلية دليل البراء الأصلية. يبقى إحنا عندنا أدلة غير الكتاب والسنة لكن هذه الأدلة ترجع في حجياتها إلى الكتاب وإيه والسنة عندنا دليل الإجماع وعندنا الدليل الرابع وهو دليل القياس الكتاب والسنة والإجماع لم يخلف فيه حج في حجياتهم أحد من العلماء. القياس معروف خلاف الإيه الظاهرة في العمل بالقياس. طيب في أدلة غير كتاب والسنة والإجماع والقياس في أدلة أخرى في مثلاً عمل أهل المدينة في شرعي من قبلنا في الاستحسان في الاستصحاب في المصلحة المرسلة في سد الذريعة يبقى الكتاب والسنة والإجماع القياس الاستحسان الاستصحاب المصلحة المرسلة شرع من قبلنا، عمل الصحابي، عمل أهل المدينة، هذه كلها أدلة إجمالية، أدلة إجمالية. طب هندرس عنها هاي في أصول الفقه هندرس في أصول الفقه حجية هذه الأدلة، كيف أن نستدل بها على على الأحكام الشرعية؟ نيجي نقول مثلاً. إن الإجماع لكي يتحقق لابد من الشروط الفلانية واحد اثنين ثلاثة هذه هي شروط الإجماع إذا اختلى منها شرط لم يكن هذا إجماعا صحيحا لكن الأصول لا يبحث بقى في هل هذا الإجماع بعينه صحيح ولا لا إنما يضع القواعد التي من خلالها تعرف هل هذا الإجماع صحيح أم لا بما ينخرم الإجماع حجية الإجماع متى يكون الإجماع قطعيا ومتى يكون الإجماع ظنية هذه الأمور كلها هي عمل من؟ عمل أصولي ماشي خلنا طيب بالكتاب السنة الإجماعي والقياس دي الأدلة الأحكام طيب احنا قلنا عندنا أحكام و... وأدلة وقواعد القواعد دي بقى قواعد استنباط الأحكام من الأدلة القواعد دي بتعني في المقام الأول بمعرفة دلالات الألفاظ بمعرفة دلالات الألفاظ أو بعمراء أوضع تعني بمعرفة علاقة اللفظ بالمعنى قدامي لفظ أيه علاقته بالمعنى بتحدد وتقعد علاقة اللفظ بالإيه بالمعنى قواعد، الربع الثالث بقى اللي هو القواعد نحن في القواعد على الأمر والنه هنتكلم عن الورق العام الخاص كلام عن المطلق والمقيد عن المجمل والمبين الأمر والنهي العام الخاص المطلق والمغين المطلق والمقيد المجمل والمبين كل باب من دول تندرج تحته قواعد تحدد علاقة اللفظ بالايه بالمعنى دي قواعد بنسميها قواعد ايه استنبط. قواعد ايه؟ اصطنباط يبان عندي دليل وهستنبط منه حكم طيب عندي اكثر من دليل ودليل استنبطت منه حكم ودليل اخر استنبطت منه حكم اخر والحكم المتعارضين يبان عندي قواعد بنسميها قواعد جمع وترجيح قواعد جمع وإيه؟ وترجيح أن انا كل ده بتكلم على دليل واحد استنبطت منه حكم واحد لكن عندي أكثر من دليل استنبطت منهم أحكام متعارضة كيف يمكن الجمع بين هذه الأحكام عندي قواعد استنباط وعندي قواعد جمع وإيه وترجيح قواعد استنباط وقواعد جمع وإيه وترجيح قواعد الاستنباط وقواعد الجمع وترجيح دي قواعد استنباط قواعد معرفة الحكم من خلال الدليل تمام؟ قواعد معرفة الحكم من خلال الدليل. طيب. خلاص كده خلنا. الربع الرابع اللي هو مين؟ اللي هيطبق هذه القواعد على الأحكاء، على الأدلة اللي يستخرج منها الإيه؟ الأحكام. أي حد هيطبق القواعد دي؟ إنما لابد لهم من ايه؟ من شروط. يبقى الشروط دي بنسميها شروط المقتهد. يبقى المستنبط له أحوال. الباب ده بنسميه اجمله باب الاكتهاد. بنتكلم فيه في باب الاكتهاد ده على ثلاث قضايا رئيسية: قضية الاكتهاد وقضية التقليد وقضية ال الفتوى. الاكتهاد والتقليد والفتوى. الإنسان المكلف لن يخرج عنه إما يكون مكتهدي إما يكون مقلدي إما يكون في مرحلة وسط. بينهما في بعض الأحوال مجاهد مجاهد في بعض الأحوال مقلد وتحت الاجتهاد بيدخل الاتباع الله وإحنا عايزين نقول المكلف لا يخرج إما أن يكون مقلدا أو متبعا أو مجتهدا مقلدا أو متبعا أو مجتهدا بتفصيله لما نيجي نوصل لدراسته لكن عندنا ثلاث أبواب رئيسية باب الاجتهاد، باب التقليد باب الفاتو الإكتهاد هنتكلم فيه على شروط المقتهد لأن ليس لكل أحد أن يستخرج هذه الأحكام من الأدل، إنما لابد له من شروط لكي يستخرج هذه الأحكام. هذه الشروط نتكلم عنها في باب الإه. ما هو وما هي ضوابطه متى يحق له أن يكتهد ومتى لا يحل له أن يكتهد وما هو حكم الإكتهاد هل هو واجب أم هو مستحب متى يتعين في حكمه ومتى لا يتعين؟ كل هذه القضايا متعلقة بباب الإه. الإكتهاد. كل هذه القضايا متعلقة بباب الإكتهاد. وباب التقليد متى يجب على الإنسان التقليد وهل يجوز له أن يقلد أصلا أم لا يجوز ومتى أحكام التقليد طيب متى يكون الإنسان مقلدا ومتى لا يكون مقلدا وما إلى ذلك الفتوى إن الإنسان تصدر لفتوه ما هي شروط الفتوى ما هي أداب الفتوى ما هي شروط المفتي نفسه يبقى الباب ده باب معني بالشخص بمواصفات الشخص الذي سيطبق القواعد على الأدلة اللي يستخرج منها الأحكام الأربع جوانب الرئيسية اللي احنا قلناها اللي هي الحكم وايه الأحكام والأدلة والقواعد والمستنبط الأربع أركان دول الأربع جوانب دول ممكن نسميهم أركان علم وصول الفقه أو جوانب علم وصول الفقه الأربع لو احنا خلصنا الاربع احكام الاربع جانب دول يبقى احنا خلصنا كده ايه اصول الفقه يبقى انت كده اصبح عندك تصور اجمالي عن هذا العلم نقعد مثلا سنتين نشرح في الاحكام والادلة انت عارف ايه اللي هيجي بعد الايه بعد ذلك عارفن ان انت تحت الاجتهاد تحت الاجتهاد اللي هو عنون الفرغاني الاجتهاد هو اصلا العنوان الرئيسي بنسميه احوال المستنبط اصطلح في علم وصول الفقر نتكلمه باب أحوال احوال المستنبض اما مجتهد اما متبع اما مقلد ويتعلق بيه باب الفتوى ويتعلق بيه باب القضاء برضه طبعا انا بنتكلم بصورة ايه اجمالية لكي يصبح عندك تصور تصور اجمالي عن هذا الايه العلم فيه كده حاجة مش قطحة طيب حكم تعلم هذا العلم احنا قلنا او نتكلم قبل حكم تعلم هذا العلم اهمية تعلم هذا العلم لما نتكلم عن اهمية هذا العلم لابد ان تدرك اولا ان العلوم الشرعية ليست على رتبة واحدة العلوم الشرعية ليست على رطبة واحدة، إنما رطبة مختلفة. عندنا تقسيم إجمالي، بنقول إن العلوم الشرعية تنقسم إلى قسمين: علوم غايات و... وعلوم آلات. علوم غايات وعلوم وسائل. يبقى العلوم مقاصد او علوم غايات، علم مقصد او علم غاية، وعلوم وسائل. علوم إيه؟ وسائل. علوم الغايات هي المقصد الرئيسي من تحصيل العلم. نتعلم العلم لكي نفهم الكتاب والسن لكي نفهم الكتاب والسن أه... الفقه والتوحيد علوم من علوم الايه الغاية طيب ما هي علوم الوسائل علوم الوسائل هي العلوم التي تعينك على الوصول الى علوم المقاصد الفقه هتفهمه ازاي عن طريق علم ثلاث علوم علم اللغة لكي تفهم دلالات الألفاظ شريعة علم اللغة وعلم المصطلح أو علم أصول الحديث لكي تثبت اولا هذا الحديث ثبت أم لا وعلم أصول الفقه لكي تستنبت الحكم من هذا الإيه هذا العلم لكي الحكم من هذا الإيه العلم يبقى عندنا علوم وسائل وعلوم إيه غياث علوم الرئيسيات ثلاثة علم علم أصول الفقه علم أصول الحديث علم اللغة إيه بقى إذا علم أصول الفقه من علوم الإيه الآلات علم أصول الفقه من علوم الالات علوم الالات الغرض الرئيسي منها أن توصلك إلى إدراك علوم الإيه الغايات علوم الالات الغرض منها أن تصل بها إلى إدراك صحيح لعلوم الغايات المقصد اللي ينبغي عليك ان أنت تهتم بها أصلا فهم مراد الله عز وجل مراد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الفهم لا يتأتى إلا من خلال هذه العلوم اللي هي علوم الإيه؟ الألات هذه العلوم ليست علوما مقصودا لذاتها إنما هذه العلوم تفضي إلى ما هو مقصود أصلي للمكلف تفضي إلى ما هو مقصود أصلي للمكلف طيب إذا أهمية علم وصول الفقه كده تتضح لنا أن السبيل إلى إدراك صحيح لفهم الكتاب والسنة لا يتأتي إلا من خلال هذا العلم علم وصول الفقه ولذلك هو من أهم علوم الآلات التي توصل إلى فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا طيب عندنا الأدلة الشرعية قلنا أصل الأدلة الكتاب والسنة أدلة الكتاب والسنة القرآن معروف كم آية الأحاديث مجموعة في الكتب الأدلة محصورة، مش كذا؟ والوقائع والحوادث اليومية لا تنتهي، واحنا عندنا يقين، نعتقد أن ما من حادثة تحدث وما من أمر يجد إلا ولله عز وجل فيه حكم. كيف يمكن معرفة هذه الأحكام؟ لا يمكن معرفة هذه الأحكام إلا من خلال هذا العلم. طيب، حدثت أحكام جديدة. حدثت وقائع جديدة غير الوقائع التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوقائع لا بد لها من أحكام لأن ما من وقاعة إلا ولها حكم كيف يمكن التوصل إلى معرفة أحكام هذه القواعد عن طريق الاجتهاد لن يكون الاجتهاد بدون علم وصول الفقه. يبقى إذن أول أثمية لهذا العلم أن هذا العلم لا يمكن معرفة أحكام الوقائع والحوادث الجديدة بدون معرفة هذا العلم لا يمكن استنباط الأحكام بدون معرفة هذا العلم. لا يمكن استنباط الأحكام بدون معرفة هذا العلم. طيب. أمر آخر. أنت بتدرس الفقه بتأخذ الحكم وبتأخذ الدليل وأنت بتدرس الفقه. بعض المسائل فيها خلاف. مشكلة؟ طيب أنت أحياناً تنظر في أقوال الم في قول المخالف تلاقي برضو بيستدل على الحكم المخالف بأرضو بدليل كيف تستطيع أن توازن بين هذه الأقوال الخلاف بين العلماء كيف تفهمه كيف تفضله كيف ترجح بين هذه الأقوال تسمع القول الأول تظن إنه دليل واضح جداً ومفيش حد يخالف هذا الكلام تسمع القول الآخر تجد أيضاً دليله دليل إيه دليل واضح طيب كيف ترجح بين قول هذا الفريق الأول وقول هذا الفريق الثاني لن يكون الترجيح إلا من خلال هذا العلم علم أصول الفقه يبقى أهمية هذا العلم استنباط الأحكام للوقائع الجديدة والحادثة لا تكون إلا من خلال هذا العلم استنباط الأحكام والوقائع لا تكون إلا من خلال هذا العلم معرفة الموازن بين أقوال الفقهاء ومعرفة الراجح منها لن يكون من خلال إلا من خلال هذا ال هذا العلم هذا العلم شرط في المجتهد. شرط في المقتتاد. المقتتاد الذي شر معرفة شرط معرفة هذا العلم شرط في المقتتاد أن المقتتاد الذي يستخرج الأحكام الشرعية للحوادث والنوازل الجديدة لابد له من إيه؟ من إلمام ومعرفة هذا العلم واضح كده أهمية هذا العلم. طيب حكم بقى العلم العلم ده شرط في الاجتهاد ولا بد يكون عالم وهذا العلم من علوم الآلات الموصلة إلى فهم الكتاب والسنة طيب حكم تعلم هذا العلم أولا هذا العلم بالنسبة لعموم المسلمين تعلمه فرض كفاية تعلمه فرض كفاية يعني فرض كفاية فرض كفاية انه يجب على بعض الأمة ان يتعلم هذا العلم. يجب على الأمة أن توجد من بينها من يقوم بتعلم هذا العلم. العلم. طيب إحنا في لما هندرس بعد كده إن فرض الكفاية، فرض الكفاية إذا لم يج لم يوجد من يقوم به يتعين يبقى فرض الكفاية أحياناً يتعين. مش كده؟ فرض الكفاية أحياناً يتعين على بعض الناس. ندي مثال نقول واحد بيغرق، واحد بس اللي شافه. فرض عين عليه هو ينزل ايه؟ يجيبه اذا كان مستطيع طيب عشرة شفوه فرض كفاية عليهم انهم واحد منهم يطلع ايه؟ ينقذ يبقى احيانا فرض الكفاية تعين طيب احنا بنقول حكم هذا العلم من العلوم الشرعية من علوم الالات الموصلة الى فهم الكتاب والسنة ولذلك فحكم تعلم هذا العلم انه فرض ايه؟ كفاية هو فرض ايه؟ كفاية. لكن هناك حالات يكون تعلم هذا العلم فيها فرض عين ما هي الحالات التي يكون تعلم هذا العلم فرضين فرض عين في ثلاث حالات؟ ثلاث إيه؟ حالات الإنسان إذا وضع فيهم لابد أن يكون ملما بقواعد هذا العلم الحالة الأولى الإفتاء الحالة الثانية القضاء الحالة الثالثة الاجتهاد. من تصدى للإفتاء أو القضاء أو الاجتهاد؟ لابد بد يكون ملمًا بجوانب هذا العلم بد يكون ملمًا بجوانب هذا العلم لكن أحد الناس العلم في حقهم فرض ايه كفاية. العلم في كفاية. تعلم علم اصول الفقه فرض كفايه ويتعين في حق من تصدى للافتاء واحد هيطلع يفتي هيقول هذا حفح... هيقول ده حلال ده حرام يجتهد والقاعده اهيت يكيفها بالصورة دي لا بالصورة دي ان هو يفهم الواقع فهم جيد وينزله على الاحكام الشرعية ده نوع من الاجتهاد فلا بد ان هو يكون مدرك لضوابط الاجتهاد وشروطه وشروط الافتاء زي ما احنا قلنا في احوال المجتهد هنتكلم على الايه على افتاه فاللي هيتصدى للافتاء لابد ان يكون من ايه ممن يدرك قضايا وقواعد هذا العلم طبعا يكون فرض كفاية أو فرض عين مش معناه إن هو واجب يحفظ التعريفات وواجب يحفظ التقسيمات وواجب يكون درس كتاب الورقات لا إنما الواجب أن يكون مدركا لقضايا هذا العلم ويفهمها فهما جيد تمام طبعا إحنا في في دراستنا لهذا الكتاب الكتاب الورقات إن شاء الله نبتعد عن جميع المسائل الخلفية إلا بالقدر اللابد منه لكن قضايا كثيرة في علم الاصول قد يكون فيها خلاف تعريف علم اصول الفقه نفسه فيه خلاف ما بين لكن هذا الخلاف لا ينبني عليه كبير اثر يعني إحنا قلنا تعريف علم اصول الفقه قواعد الاستنباط قواعد استنباط الاحكام طيب هل في خلاف ما بين الاصوليين هل علم اصول الفقه هو قواعد الاستنباط ام العلم بالقواعد هل هي القواعد نفسها ام العلم بها هذا من باب التدقيق لكن لن ينبني عليه كبير عمل في الإيه في الواقع في استنباط الأحكام فالواجب هو ما ينبني عليه عمل في استنباط الأحكام المسائل التي ينبني عليها عمل في استنباط الأحكام الشرعية هو هذا ما نصفه بفرض كفاية أو بفرض إيه بفرض إيه مشيا خلنا يبقى إحنا نهاردة تكلمنا على إيه هو تعريف علمصولفق الفقه؟, الفقه القواعد التي يطبقها الفقيه ليستخرج الأحكام من الأدلة الشرعية يعني نقول تعريف المؤسسة الفقهية قواعد استنباط الأحكام من الأدلة ضربنا على قواعد استنباط الأحكام من الأدلة أمثلة قلنا إن أهمية هذا العلم في أن هذا العلم لا يمكن الاكتفاء في معرفة الأحكام والنوازل بدونه قلنا ان الموازنة بين أقل الفقهاء ومعرفة الراجح منها ومعرفة نأخذ الأحكام لن يكون إلا من خلال هذا العلم وبالتالي تعلم هذا العلم فرض الكفاية في عموم في حق عموم الناس ويتعين في حق من تصدى الإفتاء أو التدريس أو القضاء أركان هذا العلم جوانب أربعة بدراستها تكون أتم أتمام هذا العلم جانب الأحكام جانب القواعد جانب الأدلة جانب الاست المستأحول هذه أركان علم شرائع الفقه أو الجوانب الرئيسية لدراسة هذا العلم بحيث يكون عندك تصور كلي إجمالي عن هذا العلم. طبعا المقدمة لم تنتهي لابد هناك أمور أخرى ما زالت مهمة قبل بدء في دراسة هذا الكتاب إن شاء الله نتكلم عنها المرة القادمة كيف نشأ هذا العلم ومن هو أول من ألف فيه وكيف تطور هذا العلم ومنزلة كتاب الورقات في هذا العلم ومنزلة الجويني صاحب الكتاب في هذا العلم ومنزلة شارح الكتاب وأهمية الكتاب وسبب اختيار هذا الكتاب دون غيره من الكتب إن شاء الله تأتي في المرات القادمة وهذه المقدمة مهمة جدا قبل, دراسة قبل الدخول في دراسة كتاب الورقات للإمام الجميل سبحان الله وما بحمدك الشضاء لا إلى الأنت أستغفر وكما أتوب